Bismillah al-Rahman al-Rahim. Sembahilillahimaa fi al-samaوات wal-arḍ, wahyu al-Aziz al-Hakim. Lahu munku al-samaوات wal-arḍ, yuhi, wajumit, هو الأول والآخر والظاهر والباقل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ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 وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتأمنوا ربكم والرسول يدعوكم لتأمنوا ربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ إِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا عد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبائنانهم بشركم اليوم جنة تجري من تحتها الأنهار جنة تجري من تحتها الأنهار قال دين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا نقتبس من نوركم قيلوا جع وراء التمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم لنكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغرقتم بالله الغرور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 عَلَى قُلُوبِهِمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَن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 والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك, أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أننا الحياة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر, وتكاثر في الأموال والأولاد كنث لغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ومغفرة من الله ورذوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقون إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله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 Bikai la taseu atas apa yang kau mati, dan tidak bersukacita atas apa yang kau dapat. Allah tidak menyukai semua orang yang berperang. Orang-orang yang masuk dan menghukum orang-orang banyak, dan mereka yang berkelahi. Sesungguhnya وَمِنْ كِتَابٍ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله طوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم رسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه ال وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورهبانية لبتدعوها ورهبانية لبتدعوها ما كتبنا عليهم ما كتبنا عليهم إلا بتغاض ربوان الله فما رَعَوْها حَفْظَ رِعايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ, ويجعل لكم نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ